بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما الحق وما أدراك كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأَهْلَكُوا بِالطَّاغِيَةِ وَأَمَّا عَادٌ فَأَهْلَكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل فرى لهم من باقية وجاء فرعون ومون وقبلهم والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وراءة وتعيها اذن واعيه فاذا نثق في الصور نفخه واحده وحملت الارض والجبال فدكت دكه واحده فيوم وقعت الواقعه وَإِذْ شَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِىَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ وَالْبَلَدُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُمْ خَافِيَةٌ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَيَقُولُ هَٰؤُلَاءِ قَوْمِي قَدْ رَأَيْنَا كِتَابَنَا إِنَّ هَٰذَا لَفِي ضَلَالٍ فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشغطوا هديئا بما أسلفتم في الأيام القالية وأبناء نَنُ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَهْ مَا أَمْ نَعَمَّن مَالِيَهْ هَلَكَ عَن سلطانية قذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحب على قعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا قعام إلا من غسام لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأضلنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوجين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإن انه لتذكره للمتقين واننا لا نعلم ان منكم مكذبين وانه لحسره على الكافرين وانه لحق اليقين